وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد طيب على سنتنا نبدأ هذا الدرس طلبة العلم وهو بشيء من التنبيه فان شاء الله تبارك وتعالى يعني بعض إخوانكم راجعني في امتحان هذا الأسبوع وقال لأننا نحتاج الوقت لأجل إعداد البحث فإن شاء الله تعالى يكون الامتحان هذا الأسبوع مؤجلا إلى الأسبوع الذي يلي وكذلك حتى تخرج إليكم مذكرة فتكون معكم يعني مذكرة كتاب المزي الجديدة ف. يكون الامتحان على وفق المذكرة ان شاء الله تعالى فلا هذا الاسبوع ونحن على نظامة درس ان شاء الله تعالى الامر الثاني بان درس اليوم كما هو المعتاد يتكون من اربع حصص. اما الحصة الاولى ففي طرق نصب الخليفة ونحن اليوم مع الطريقة الاولى او الأولى الاولى لنصب الخليفة وهي النص والدرس الثاني في شرح حديث عباد ابن تميم وعبد الله بن زيد المازني الأنصاري الخضرجي شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا وهذا الحديث من الأحاديث المهمة جدا لأن هذا الحديث أصل ليس في هذا الباب وإنما في أبواب كثيرة من أبواب العلم وهي قاعدة الشك لا ينقض اليقين وهذه القاعدة سوف ندرسها دراسة تفصيلية أصولية تحت هذا الحديث يعني هذا الحديث ستضاف إليه دراسة على خلاف الأحاديث السابقة وهي دراسة أصولية في قاعدة الشك لا ينقض اليقين والقاعدة هذه مهمة جدا لأن تحتها عشرات المسائل وهذا هو البحث المتميز جدا والخاص جدا تحت هذا الحديث بحث أصولي في قاعدة الشك لا ينقض اليقين حصة الثالثة اليوم مع العلامة الألباني رحمه الله تعالى البكاء مع العلمة الألباني رحمه الله تعالى البكى وذكر طرف من بكاء الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وفي ذلك بيان لمعنى غالي جدا وهذا المعنى مفتقد في ما يمكن استلاح عليه اليوم الدعوة السلفية فالدعوة السلفية بأسف الشديد عند الكثيرين دعوة خلت من هذا الشيء والركن المهم جدا ولذلك أقول إن سلفية أقوام اليوم بلا قلب إن سلفية أقوام بلا قلب بدليل أنك لا تكاد تقف على كلمة وعظ من أحدهم فكثير من السلفيين أو نقول نفر من السلفيين يحاربون حتى الوعظ وبل إنهم يزهدون الناس فيه ويرغبون الناس عنه حتى انك لا تدخل بعض المساجد السلفيين يقرأ فيها القرآن الكريم كامدا ولا يكاد يعني ترى دمعا على وجنة واحد منهم وما هذه السلفيين ابدا بل إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم كانت دمعته ماذا قريبة وقريبة جدا دمع لا تتوقف في الصلاة يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرد من البكاء دمع لأقل ما يرى فأقل ما يرى كان يحرك ماذا قلبه فإذا لما رأى الطفلة تجود نفسه بكى صلى الله عليه وسلم مع أنه النبي القوي الأمين فهذه حقيقة غائبة في الدعوة السلفية عند بعض المنتسبين إليها ولا أقول عند كل المنتسبين إليها وللاسف وهؤلاء لا يفهمون حقيقة الدعوة السلفية فالدعوة السلفية دعوة وعظية ودعوة قلبية ودعوة تربوية بل إني أحمل لكم اليوم كلمة قالها بعض السلف. إن علامة العالم في هذا لأن الله لما قال وصف الذين أوتوا العلم في كتابه الكريم قال ويخرون للأذقان يبكون فاذا الدمعة قرين ماذا قرين العلم يا طلبة العلم وأما الحصة الأخيرة اليوم فمع ماعز بن مالك التائب ماعز التائب وفي رد ثرية وتهمة وهذا ما سمعناه من بعض الدعاء وللأسف يقول وهكذا من الصحابة من زنى هكذا ينبغي أن يقول وهل يصدق على ماعز هذا الوصف وقد أخبر أنه تاب أخبرنا أنه تاب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وإن مثل هذه المقالة فيها طعن خفي على من؟ على الصحابة والأصل أن الصحابة لا يذكرون إلا بالسناء له الجميل وإن اضطر الإنسان أن يذكر شيئا من هذا فعليه أن يذكره بما يحفظ به جناب ماذا؟ الصحب يعني لو اضطررت أن تذكر معركة الجمل لبيان حق يجب عليك ماذا؟ أن تحفظ جانب الصحبة وإلا فالأصل أن تسكت عن هذا فنحن إذا اضطررنا لذكر حديث ماعز بن مالك لبيان أحكام الحدود وما يجب في الحدود فإنما لابد أن نحفظ ماذا جناب هذا الصحابي خاصة وبعضهم أفحش جدا فذكر ما قال ذكرت في الحديث على وجه التجويز بل ويؤسف له أنه رددها في بعض المجالس هذه المقالة التي جاءت في بعض الروايات من قول النبي عليه الصلاة والسلام له أكذا لا يكني يعني قالها صريح فذهب أحد الدعاء في المجالس يذكرها ويقول إنها سابتة والحديث في البخاري نحن لا ننازع عن الحديث في البخاري إنما الذي ننازع فيها تذكر أو لا تذكر خاصه ومراعاة عقول العوام أمر مهم ومن هنا قال حدث الناس بماذا بما يعقلون أتحبون أن يكذب الله ورسوله ومن هنا سنقف عند هذه التهمة والفرية لردها من الجهتين هذا نظام درسنا هذا اليوم طلبة العلم وإنما قلت ما قلت طلبا لحرصكم على هذه الحصص الأربع فإنها مهمه أما سؤال اليوم لكم يا طلبة العلم فإنا كنا في درسنا السابق أو في دروسنا السابقة في ذكر حديث من؟ علي رضي الله عنه وأرضاه من حديث علي في ذكر المزي ومن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره قال يغسل زكره ويتوضا فما السؤال الذي أسألكم يا هذا اليوم بعد أن انتهينا من ذكر مباحث هذا الحديث ومسائله وقد بلغت معنا كم عشرة أما الفوائد فهي ستون فائد ولعل أسألكم سؤالا هنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل ذكره ويتوضا فهل يلزم المرء في ذلك نية أم أنه لا تلزمه في ذلك نية لأن هناك خلافا قويا بين أهل العلم في هذا الباب وهذا الخلاف أصله يرجع هل غسل الأنسين هنا أمر تعبدي أم غسل ها هنا؟ من أجل ماذا طهارة من النجاس فمن قال هو أمر تعبدي اشترت ماذا النية ومن قال لا بل هو للطهارة من النجاسه لم يشترت في ذلك إيه؟ نية فهل ترى في ذلك النية شرطا أم أن النية ليست شرطا في غسل الأنسيين فما تقولون يا طلبة العلم ولو يحسن ان نسمع اليوم او ان نرى وجها جديدا في الجواب هل ينتوي او لا ينتوي ما عندكم من الجواب قل لماذا النيه لانه امر تعبدي طب بماذا تجيب على من قال بأنه يعني لا تشترت النية لأنها تهارة من نجاسه تفضل غير قول يا نصر قرن بين الوضوء وغسل الذكر والوضوء أن تجيب له لهنية يبقى غسل الذكر والنسيني تجب لهنية خاصة أنك تغسل النسيني وليس محلا لماذا للنجافة بل محل النجاسة هو ماذا هو الذكر فقط بما دل على أنه تجب له ماذا تجب لهنية نعم عموم قوله النما الأعمال بالنيات ولا يخرج من هذا العموم شيء إلا بدليل يعني اتفهم ولا تعبد على العموم النية واجبة لماذا لعموم قوله إنما الأعمال بالنيات وهذا العموم ينسحب على مسألة غسل الأنسيين ثانيا إن علة غسل الأنسيين ها هنا هي علة تعبدية وليست الطهارة من النجاسه لأن الانسين ليس محلا لماذا للنجاسه ثالثا أنه قرنه بالوضوء والوضوء تجب له نية نعود الى درسنا نقول باب باب في طرق نصب الخليفه باب في طرق نصب الخليفه وقد انحصر وقد انحصرت طرق نصب الخليفه عندهم وقد انحصرت طرق نصب الخليفه عندهم في ثلاثه في ثلاثه طرق وهي ترتيبا النص النص الاستخلاف البيعة البيعة والاختيار قلت وتقدر الاشاره الى ان نفرا من اهل العلم قد جعلوها طريقتين واخرج النص وقد يرجع ذلك الى انعدام النص عندهم على ثبوت خلافة احد انعدام النص عندهم على ثبوت خلافه احد وان النصوص وان النصوص في استخلاف ابي بكر هي ماذا ضمنيه لا صريحه ضمنيه لا صريحه وسانيا لأن هذه الطريقة من طرق الاستخلاف هي طريقة ماذا ها؟ عديمة طريقة عديمة هذه الأيام صحيح لماذا لمن قطع الوحي لمن قطع الوحي ما فيش نص دلوقتي في نص ما في كتاب وسنة لمن قطع الوحي ولذا اعتبر النصية طريقة خاصة قد انقطعت قلت ونعني بالنص ها هنا يعني من الكتاب والسنة إما أن يكون نصا صريحا أو أن يكون نصا ضمنيا وكلامنا, وكلامنا على هذا الأصل يتالف أو في أربع مسائل أما المسألة الأولى فقد مضت معنا وهي ماذا؟ ها نص على خلافة أبي بكر النص على خلافة أبي بكر وقد مضت أما المسألة الثانية النص على خلافة عمر اما المساله الثالثه النص على خلافه عثمان واما المساله الرابعه وهي النص على خلافه علي طبعا المبحث الاول او المساله الاولى انتهت اقواها معنا في المباحث هو مسألة النص على خلافه من علي لان هي دي إنه اليوم تعتبر ماذا المسألة المشكلة ما بين من ما بين اهل السنة والشيعة وهل فعلا ثبت نص صريح في وجوب استخلاف علي رضي الله عنه أم أنه لم يثبت في ذلك نص أم أن النصوص ضمنيه من غير التصريح فإذا نحن اليوم نقول مسألة ثانية النصية على استخلاف عمر قلت ويمكن القول بأن خلافة عمر رضي الله عنه وإن وقعت استخلافة وبيعة واختيارا وبيعة واختيارا إلا أنها لم تعد من النص بل يمكن القول بل يمكن القول من أن النص على أبي بكر هو ماذا نص على عمر نص على عمر لان كثيرا لان كثيرا من الروايات النصية على خلافه ابي بكر قد اشتملت قد اشتملت على النص كذلك على عمر رضي الله عنه وإليك الادله أما الدليل الأول فهو حديث أنس الذي أخرجه أخرجه الحاكم في المستدرك أن بني المصطلق أن بني المصطلق أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا من ندفع من ندفع اليه صدقاتنا بعدك من ندفع اليه صدقاتنا بعدك قال الى ابي بكر الى ابي بكر فرد اليه الرجل ثانيه فرد إليه الرجل ثانيه فقالوا فان حدث فان حدث لابي بكر حادث فقال الى عمر فقال الى عمر الحديث قلت وهو صحيح الاثنان على شرط الشيخين كما قال الثعلب موافقه للحادث موافقا للحادث قلت وهو صريح الدلالة وهو صريح الدلالة على النص على التخلاف عمر اولا من قوله ندفع إليه صدقاتنا ندفع إليه صدقاتنا ومعلوم بل عدوا بل من اصول بل من اصول معتقد اهل السنه والجماعه ان تدفع الزكوات لمن إلى, الى الامام او من يقوم مقامه او من يقوم مقامه وعدوا ضربا من دروب الخروج عليه ضربا من دروب الخروج على الامام ان تدفع الصدقات الى من الى غيره ويشهد لهذا قتال ابي بكر من مانع الزكاه قتال ابي بكر مانع الزكاه لما امتنعوا عن دفعها اليه ومنهم من لم يجحدها يعني في فريق جحد قال لا ما في زكاة بعد رسول الله عزم. هذا جحد وجوبها لكن في فريق ما جحد وجوبها وإنما قال ماذا ها؟ لا ندفعها لمن لأبي بكر فاعتبر أبو بكر ذلك ضربا من ضروب من لذلك أبو بكر قاتل مانع الزكاة لأسباب إما أن يكونوا كفر بجحدهم الزكاة وإما أن قنه قاتلهم قتال من قتال طائفة خارجة مارقة عن الجماعة لمن امتنعوا من دفعها إلى الإمام ومنهم من جمع مع منع الزكاه ردة بمحمد صلى الله عن محمد صلى الله عليه وسلم فانتبه لذلك إشكال عمر كان في ماذا تقاتلهم هم يشهدون ان لا اله الا الله لكنهم خارجون على من خارجون على اللي على الخلافة وعلى الإمارة وعلى الدوله واضح قلت بل من جملة ما أنكر الخوارج ومن جملة ما أنكر الخوارج على عثمان وفيه نظر طبعا بين عارضتي أن عثمان جعل جعل إخراج زكوات الناس إلى أنفسهم. يعني عثمان فوض بعض الناس. ليه؟ بسبب كسرة الأموال في الدولة. فجعل الناس ماذا؟ كل ينفق زكاته حسب ما إيه؟ حسب ما يري. ولذا أسقط الخوارج خلافة عثمان بسبب يجمع الزكوات بعدين هو ليس بإم ولا خليفة. هذا من ضمن شبه الخوارج. ثانيا قلت ولما جعلوا عمر قائما في الامه مقام من مقام النبوه ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقال الى من ندفع صدقاتنا بعدك وهذا يعد نصا على الاماره والخلاف وثالثا وثالثا رد يا انهم قرانوا ابا بكر بعمر رضي الله عنه قرانوا ابا بكر بعمر رضي الله كان هذا الحديث فيه ثلاثه وجوه على خلافه عمر رضي الله عنه بل يمكن القول فيه ثلاثة وجوه فيها نص على خلافة من عمر رضي الله عنه وهي ثلاثة وجوه صريحه هذا الدليل الأول الدليل الثاني ما صح من حديث حزيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال اقتدوا باللزين من بعدي اقتدوا باللزين من بعدي قلت وفي قوله اقتدوا نص على الخلافة لأن الاختداء أعم من السمع والطاعة صحيح أعم من السمع والطاعة والسمع والطاعة من اخص خصوصيات من الأمير فإذا طلب الاختداء بطلب السمع والطاعة صحيح وطالما نص على السمع والطاعة نص على ماذا؟ على الخلافه قلت بل وهذا نص قوي على الخلافه لما أوجب لما اوجب على عموم المسلمين حقوقها ألا وهو حق السمع والطاع الدليل الثالث وهو حديث علي الذي أخرجه أحمد في المسن أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي الذي اخرجه احمد في المسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تؤمروا ابا بكر إن تؤمروا ابا بكر تجدوه ها امينا زاهدا في الدنيا راغبا في الاخره وانتمامروا عمر تجدوه قويا امينا تجدوه قويا امينا لا يخاف في الله لا يخاف في الله دومه لائم اكتب نقط الحديث طب ليه نقط ليه الحديث لسه فيه ايه تتمه بس احنا هناخد منه موضع الشاهد اقتداء بالامام البخاري قلت وفيه نص على خلافه عمر من قوله إن تؤمروا ويظهر ويظهر أنك ان كان هذا كان في سؤال الناس النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الأمير عن الإمارة وسالسا بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خصال عمر القوة والأمانة ولذلك دايما اقول لك إن موت الخلافة موت قوة ولذلك يغتفر من بعض الخلفاء والأمراء ما كان منهم منين؟ من القوة وفعلا هذا قد تكون للأمير فيه حاجة خاصة إذا كان يحكم ماذا شعبا ونفرا كمثل مثلا أهل العراق فهذا مما يغفره شيئا مما كان من الحجاج من القوة والبأس لماذا لأن أهل العراق لا يستاسون إلا بماذا ب... الا بقوه ولا تقارن عصر الصحابه بعصر غيره صحابة هناك ناس اختارهم الله على عيني فيساسون بالدين بالايمان ولذا قال علي للرجل لما ساله يخرجون عليك وما يخرجون على ابي بكر وعمر قال له كان ابو بكر وعمر وليين على مثلي اما أنا فولي على امثالكم خاصه لو علمت أن هذه القوة قد تكون في مكانه والعالي ذكرت لكم اثرا عن الحجاج بالأمس وفيه عبرة لما دخل عليه عمير بن ضابق فقال له استعفني يا أمير من الخروج إلى المهلب وهذا ولدي يقوم مقامه قال ولدك خير منك شاب قوي وأنت شيخ فاني لكن من أنت قال له أنا عمير بن ضاد قال له ألست ممن خرج على عثمان أنت اللي خرجت على عثمان قال له نعم قال ألست أنت القائل أو أبوك وتركنا وتركنا عثمان عليه تبكي حلائله فقال له نعم قال هل استخلفت غيرك في الخروج على عثمان هل استخلفت غيرك في الخروج على عثمان حتى أن أنت اليوم جاي تستخلف غيرك في قتال الخوارج لكن في قتال عثمان ذهبت به قال له طيب يا حراس اقتلوه سأر عثمان رضي الله عنه وسأر عثمان حق حق واجب حق واجب وهذه والله لا بها يشكر الحجاج وقد قال بعضهم هو ابن الحسن البصري ما من أحد شارك في قتل عثمان إلا وقتل كل اللي شاركوا في قتل عثمان إما قتلوا أو جنوا كما قال عبد الله بن المبارك طيب إشكال ودفع فإن أشكل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تؤمروا يعني أنتم وهذا مما يرد دعوى ماذا نصيه وان الامر راجع الى ماذا الى البيعه والاختيار ان تؤمر يعني اختيار وبيعه قلت جوابا والاصل في الخلافه انها نص بدلاله قول الله تعالى ان الله اصطفاه عليكم ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم يبقى نص مش اثنين وقوله ان تؤمر فان كان خبرا فلا تعدم معنى الامر فيه كأنه يأمرهم أن, إيه؟ أن يستخلفوا أو أن يختاروا سالسا والنص على البيعة والاختيار والبيعة والاختيار لا ينفي النصية وكأنه يرشدهم إلى ماذا؟ إلى البيعة بعد النص تقوية لماذا؟ للنص ولذا الراجح ان خلافة الأربعة وقعت نصا وبيعه واختيار فكل خلافه من خلافة الأربعة لا تعدم فيها النص ابو بكر كما مضى النص ادعوا لي اخاك واباك اكتب لهم كتاب طب الاختيار من من بيعه السقيفة لما قال ارفع يدك يا أبا بكر اختاره عمر واختاره من الأنصار طب أين البيعة بما وقع في المسجد بعد ذلك يبقى كل خلافة للأربعة الراشدين وقعت بهذه الثلاث النص والاختيار والبيع او الاستخلاف واللي. نعم الاستخلاف فيها فاستخلاف ببكر بكر لعمر واقع واستخلاف عمر لواحد من الستة حدث واستخلاف عثمان لعلي فيه أيضا كما سيأتي طيب فأجبنا عن هذا الإشكال الدليل الثالث هو نعم الرابع حديث مسلم من حديث أبي بكر ظنا لا يقينا حديث مسلم من حديث أبي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اريد في المنام حد منكم يصوب هذا الحديث هذا حديث بكره والابي هريره ابي هريره حسنا في المنام اريد في المنام اني انزع بدلو اني انزع بدلو بكره على قليب فجاء ابو بكر فجاء ابو بكر فنزع نزعا زنوبا أو زنوبين وفي نزعه ضعف طب ليه في نزعه أبو بكر ضعف لأن خلافه أبو بكر كانت إيه؟ قصيرة هذا معنى في نزعه ضعف لأن خلافه أبو بكر دامت لسنتين وسلسة عشر قال والله يغفر له كلام رائع لأعقبه بالدعاء المغفره عشان يجي واحد يقول لك هو ده قال وفي نزعه ضعف في خلافت ابو بكر فرد عليه الوفي والله ايه عشان قبل ما حد ايه يطول لسانه فقطع لسانه بقوله والله ايه والله يغفر له وجاء عمر وجاء عمر فاستحالت غربا يعني أخذ ينزع نزعمه شديدا وهذا في إشارة إلى قوة عمر وأن الخلافة تتطلب ماذا؟ تتطلب قوة فاستحالت غربا ولذا كانوا يقولون لئن يهابك الناس خير من أن يحبوك لئن يهابك الناس خير من أن يحبوك بل عندي مثل أكيد هذه الأندلس ما استقر أمرها؟ حتى كانت في يدي خليفة قوي كعبد الرحمن الداخل كان قويا جدا جديدا وهو صاحب الأبيات التي قلتها لكم قبل أيام يقولون سعدوه لا عقله خير السعادة ما حماها العاقل تمام؟ وقال لهم أيروم تدبير البرية غافل يعني هل ممكن يرون تدبير الخليل بريء رجل غافل مش رجل عاقل حتى قال لهم سعدي وعقلي والمهند والقنا ومقادير بلغت وحال حائل مقادير بلغت يعني بلوم انتو هتكفر بقدر الله ربنا سبحانه وتعالى والتي وفعلا الخلافه تقع في بعض الاحايين قدرا مقدورا <تصفيق> قال فجاء عمر فاستحالت غربا فلم أر عبقريا فلم أر عبقريا يفري فريا أو فريه حتى زوى الناس وضربوا بعطن الحديث قلت فيه نص على خلافة عمر ذاك ان رؤى الانبياء حق ويشهد لهذا الترتيب الواقع في الحديث والذي, والذي يقويه الترتيب الزمني <تصفيق> فإن أشكل بأنها رؤية فإن أشكل بأنها رؤية أجيب بأن رؤى الأنبياء حق والله تبارك وتعالى ينزه انبياءه ورسله من أن يتلاعب بهم الشيطان في منامه قلت سادسا وصح عن أبي بكر وصح عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منكم رأى رؤيا؟ فقال أنا رأيت ميزانا رأيت ميزانا نزل من السماء فوزنت فوزنت انت يا رسول الله وابو بكر فرجحت هذه من قبل ابي بكر ليه؟ تيوزن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك اعتبروا منقبا من مناقب منقب زيد هي؟ زواج النبي طليقته فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك هذا معناه ان هي تذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام بعد طلاقها من زينب هذا فضل وكانها ذهبت الى خير من, من من زيد ومجرد المقارنه بينه وبين زيد هذه من قبل من من قبل زيد قال ثم وزنت او وزن عمر وابو بكر فرجح ابو بكر ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان ثم رفع الميزان قال فرأينا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكراهه ليه؟ لانها تحولت الى ماذا الى ملك قتل طب اين خلافة علي هذه لا تسمى خلافه بمعنى المفهوم ليه؟ لإن الخلافه قضاها علي في ماذا؟ في التمكين وقضاها في المعارك وقضاها في ماذا؟ في المشكلات فلم يتحقق منها معنى إيه؟ الخلافة الكامل التام إنه خرج من معركة الجبل إلى معركة صفين إلى معركة النهروان إلى مشكلة الخوارج، إلى مشكلة قتلت عثمان، إلى مشكلة البيعة، ففعلا الأمور لم إيه؟ لم تستقر، وإنما استقرت على يد الحسن، لما نزل عنها إلى من، إلى معاوية، ولذلك لما مات عثمان بكى بعض الصحابة ومنهم حذيفه وقال الآن صارت ملكية، الآن صارت ملكية بموت من ليه؟ لأن طالما جرأوا على الخلافة يبقى بعد كده ما فيش خلافة لازم يبقى فيه ملك عشان يؤدل ملك عشان يحكم الأمور قلت والميزان لا شك هو الخلافة لأن الميزان فيه معنى العدل الميزان فيه معنى ليه العدل قلت والعدل هو مقصد الخلافه <تصفيق> وثانيا يظهر من الحديث ان ابا بكر وعمر وعثمان قاموا في الامه مقام من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما يدل على النصي قلت وصح مثله عن جابر رضي الله عنه من أن عمر نيط بابي بكر وأن عثمان نيط بعمر ومن قبل نيط أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم فتأولوا نيطه نون فتأول المنوط بهم انهم ولات هذا الامر وصح مثله عن سمرا ايضا عند ابن عند ابي داود ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت دلوا من السماء يا بنت يا بنت تعال مكان النساء تحت رايت دلوا من السماء فجاء ابو بكر فشرب وكان شربه ضعيف وجاء عمر فشرب حتى تضلع وجاء عثمان فشرب حتى تضلع فجاء علي فانتشطت, فانتشطت عنه وانتضح عليه منه منها شيء فنشطت عنه لأن علي فعلا لما حاول يمسك الخلافة الخلافة كان حصل فيها ايه تمزقت ماذا أو فاخذ فأخذ علي ماذا يجمعها ولذا قال في الحديث فنشطت ايه فنشطت عنه وانتضح عليه تضح عليه يعني مسه شيء من شر الخلافة وهو خروج من الخوارج عليه وما زفروا به او ما قتلوه اخر الامر قاتلهم الله لا لان الظاهر انه صحابي اذ قال سال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابي لا تضر جهالته قلت وهذه رؤيا حق بما تأولها النبي صلى الله عليه وسلم وبما وافقت الرؤى السابقة وعليه فهذه سبعة نصوص أو سمانية في النص على خلافة من عمر رضي الله عنه وهنا تبقى إشكالات لا بد من الجواب عليه الإشكال الأول قول ابن عباس رضي الله عنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي يعني بالخلاف. قلت جوابا الأول لم يوصي يعني لم يكتب لم يوصي يعني لم يكتب لأن الوصية لا تكون إلا ماذا كتابة بدليل أن الله عبر عن الوصية بماذا ها بالكتاب إذا كتبا عليكم إذا حضر أحدكم الموت وفي الحديث ما من أحد أو لا يحل لامرئ مسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته ماذا مكتوبة ثانيا أن ابن عباس قال ذلك قبل قبل أن يعلم بماذا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام ما من تقول فلان لم يأتي ويأتي آخر يقول فلان أتى أنت قلت لم يأتي قبل مجيئي لكن الثاني أثبت مجيئه سالسا أن ابن عباس قال لم يوصي يعني وصية ظاهرة لأن الأصل في الخلافة أن تكون ماذا بيعة واختيارة رابعا وأن ابن عباس قد خالفه في ذلك الأعلم ممن نص على ماذا على الخلافة هذا الاشكال الاول الاشكال الثاني قول عمر رضي الله عنه ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني من ها؟ ابا بكر ابا بكر استخلف عمر وفعلا افرس الناس ثلاثه افرس الناس ثلاثه طبعا بعد الانبياء الأنبياهم افرسوا إيه الناس الأول أبو بكر حين تفرس فاستخلف عمر وفعلا لن تجد خلافه لم تقع عليها أي خلاف إلا خلافة من خلافة أبو بكر وقع فيها نزاع بسيط اللي هو بيعت له السقيفة لما قالوا منا أمير ومنكم كان خلاف وقت خلافة عثمان وقع فيها نوع من الايه من النزاع حتى استقر الأمر لمن لان الخلافه كانت في ستة وخلافه علي وقع فيها مشكلات اللي هو ماذا بيعت أهل الشام لعلي لكن اللي خلافته لم يقع عليها أي خلاف من عمر ده الوحيد ابو بكر الخلاف كان ايه وقتيا سريعا واضح فقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني وإن أترك فقد ترك من هو خير مني يعني من يعني النبي عليه الصلاة والسلام قلت يعني ترك لم يستخلف وإنما نص قلت ترك يعني لم يستخلف وإنما نص والنص أقوى من لاني الاستخلاف خلافتك وقعت باختيار صحيح؟ لكن النص ده اختيار مين؟ اختيار لا قلت ثانيا قوله وان ترك يعني لم ينص نصا صريحا لأن النصوص المروية في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إنما هي ضمنية لا صريحة. يعني ما اللي الخليفه من بعد أبو بكر خليفة من بعد أبي بكر عمر خليفة من بعد عمر عثمان خليفة من بعد عثمان علي هذا لم يصح لم يأت وإنما هناك نصوص ماذا ضمنية قلت سالسا ومعارضه أقوى منه في سبوت النصي الوجه الثالث أو الإشكال الثالث، فإن قيل كيف نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وقد وقع بين الصحابة رضي الله عنهم في ذلك خلاف فإن النص لو كان ثابتا لما وقع بين الأمة ماذا خلاف يعني ابنين بتقول لي نص على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وقد وقع خلاف قلت ولم يقع خلاف على الحقيقة بين الصحابة في أولئك الأربعة هل وقع خلاف حقيقي في استخلاف اولئك الاربعه؟ جواب لا. فابو بكر خلافته مجمع عليها والخلاف كان ماذا؟ وقتيا سريعا. وعمر خلافته مجمع عليها بلا خلاف على الاطلاق. وعثمان خلافته وقعت بعد بيعة واختيار واستخلاف وكذلك عليه ثانيا لم يكن الخلاف في الحقيقة لم يكن الخلاف في الحقيقة على الإمارة والاستخلاف إنما كان في المطالبة بدم عثمان ثالثا لعدم علم بعض الصحابة بالنص رابعا ولأن النص لم يكن صريحا وللتأويل فيه مجال يبقى الآن أجبنا عن هذه المشكلات الأربع وترجح لنا أن خلافة عمر وقعت ماذا وقعت نصا وإن كانت قد وقعت بيعة واختيارا لكنها في الأصل وقعت بالنص واجبنا المشكلة فبقيت معنا مسألتان الأولى في خلافة عثمان وأما الأخيرة في خلافة علي وهذه المسألة هي التي سيطول معها المقام لأن في عند الشيعة قريبا من سمانية عشر نصا يزعمون أنها في خلافة من؟ في النص على خلافة عليه وأكثرها ضعيف وشيء منها مؤول وشيء منها معارض بما هو أقوى منه أوليما. يسأل محمود سؤالا جيدا ما هي الحكمه أن الاستخلاف أو أن الخلافة لم تقع بنص ظاهر لأن الأصل في الخلافه أن تقع بماذا بيعة واختيارا هذا هو الأصل فما أراد أن يهدم هذا الأصل وسانيا لأن الصحابة لم يختلفوا اصلا لا على ابي بكر ولا على عمر ولا على عثمان ولا على علي وخلافهم في ذلك خلاف عارض غير مستقر فلم نكن بحاجة إلى النص زي في حديث المزي ليه قال لي علي يغسل ما اغسل قال يغسل في الرواية قال يغسل لأن هذا أمر بدأه لا يحتاج إلى نص أن ما أصابك من هذا الشيء النجس أن تغسل نفسك منه بمقتضى ماذا الفطرة وكانه يشير إلى أن نجسات هذه وتطور من هذه مسألة فطرية ولذا ترى من انتكاسة فطرة أقوام أنهم لا يغتسلون من الإيه من هذه الأشياء ولا يغسلونها أصلاً، ولعلك بهذا تفسر سر هذه الرائحة، <تصفيق> التي تسكم الأنوف، والتي تبعث في النفس شمزازة. وقد عندنا أيام العسكرية أحدهم والله كان يفتح الدولاب بتاعه كذا، مش عايز أقول لك إني أكاد الجيش الثاني كله يتضمر. ايه طيب